كانوا تعالى معينين سياحين معينين قد أشيرني، وحينا صدر ما يسترثي، وحينا صدر ما يسترانثي، Yksikään ei ole oikein. Jumala on yksikään ei ole oikein. Jumala on yksikään ei ole oikein. Jumala on yksikään ei ole oikein. Jumala مدينة هي فسود على قول الجميع دول العلم هو يخرج مع سيهين هنا مدينة فسود دفتين إلهي سبحانه وتعالى سورداً وحاوك غهر لي أحكاً إيذن آذف للبذن رحناً لهم العابي الظل صالحة إيذن لهم العابي عمرانا وحاوك غهر سبحانه وتعالى نور سورة الوحي لم يتهاي صور فيه سورة الهرائحة كوهن ميساي كوهن ميسا فضل غيتي ورهي بينا ليذا فضيل كي وحكم ميلا أنك وعليه سلاة والسلام نوليه هاي يقرأ القرآن القرآن كأسرية فإنه يأتي يوم القيامة وحاول منا يرغب يوم القيامة شفيعا لأصحابي سوء إذ قطع ذي إدي أسرينيسي تقدمه سورة البقرة وآل عمران يضعوه الرئيس سورة البقرة يكذلك آل عمران يضعوه الرئيس وعا كذلك تضايل كي يكمد نبينا عليه الصلاة والسلام هو يكوى الرميين إنه أخرنا سورة يتيكوه الرئيسي فضل لدائما كالا رهي أي الله نوفره إن أخذها برك حديثي ورانيي وتركها حصرة أخرين تيضا حكوش ربراكو كتاكي غنو حكوش رام مروبو ولا تستطيعوها للبطلة صحارة مكرميس كواسور كلا نامرين إن إنو أخرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الضحمن الرحيم بسم الله الضحمن سورة البقرة نكاومدها فأتحانا كاميدها على عمران نكاومدها سورة النساء كاميدها ما إذا نكاومدها أنعام نكاومدها عراف نكاومدها أنفال نكاومدها كذلك هودية يونس نكاومدها يوسف نكاومدها وآية سيدة روما شبناه سورة الفاتحانة كميش ربي سنكو آياتك ترسلنا صواحا ان الله سبحانه اعياده السماء وعيسى يدعو مرحبا نامي صراي الصلاه والصلاه A. ورؤوسه في المعنين حروفا وبوان معايات معايات ومسير وحروف لو قول بين صوت المعن قول كوفينته اليه يقول اليه بصريين كوفينته هيكون تجالن ويا حين يتاهي ايات اليه بصريين توحي كتبين ان ايتهاي حروف القرآن ان وهذا هو الراجح سدى سانا اللولي هي هي الله أعلم بمراده بلاي سبحانه وتعالى ومشاهده في الصلاة يا قرانه وعا كذلك سورة إنه قد اسم كا يلاه دين الله الأعظم Isam Kaila Uin Ulay Supana Wa Ta'ala Dilakubariu. Ulay Suphana wa Ta'ala Yala Yaviti Kubari Day. Ayya Udakaj U Ayada Whayana inukubirava inam Eto Sirahan Ku Nes. Aya wa ismullahi ala abam wa ism kila subhana wa ta'ala uhuena wa diela Suphana wa ta'ala kubaryu. ونالي سبحانه وتعالى بريد عالينيني وحي على الله سبحانه وتعالى والله دوميني ساسينيني إذا كانت بلابدونه إنه إدهجرة وحي نبو سهر مري آيات الله قل يشني يكونتون سورة قتال أي نبو سهر مري فنعني يسو وآية الكرسي أيات السيران ينكو سو راجع عن ما ه اسم كيلها هي أعظم كيل لبعن اسمه إنه ساسع معاني اسم سبحانه وتعالى أسمى ذي سوق بحقه قال إله سبحانه وتعالى وحوي هو إله الله هو الإله لا إله إلا حق له عبده مشر إلا هو إله مولع الحي إلها نلش القيوم خلق بي سوتاً إلى لنتوذ، والله يسمى إلى سبحانه وتعالى ولي حي القيوم، الله صفنا واحم بصين، صفات إلى سبحانه وتعالى كمذل. قال إلى سبحانه وتعالى وحول نزل وسددج عليك تشاغ الكتاب وإلا يفسودج أو قرآن كمذل. بالحق حاله وحق الله سبحانه الداعية. مصدقا كاسو وحوياً ووافقساً بالحجة والبرهان ووافقساً لما بين يديه من الكتب المسادة وحوياً المنزلة كتب في هريس سوى الدكتين أيها سيئة نزلوا عليك تشارك الكتاب كتابك سوى الدكتين. بالحق حالا وحق حوياً السيدو مصدقاً كاسو ووافقساً <تصفيق> لما بين يدي قطبك هو الرسوب وخاصية. وأنزلت توراة على قلوب سودجي توراة. أي كذلك أنزلت توراة وين. إذا كان أي كتاب توراة نزل سودجي. ولا إنجيل كتاب إنجيل إلى سيدنا سبحانه وتعالى سودجي. القواحة وليا سبحانه وتعالى وكل ما مصدق كتاب أو كتب سبحانه وتعالى وطورات والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وانجيل والنبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام وفرقان والنبينا عليه الصلاه والسلام من قبل اي من قبل هذا كتبها وحوى الله سبحانه وتعالى صدقيه قبل كتاب في اي الله سبحانه وتعالى صدقيه للناس ذكر ايهانونو بو سغيه وكتابه قران كام الى سبحانه وتعالى والنبي ذو كوسو دجي وحو سداء وحمباسيه اي هانونا ايها السداء وبني ادم قياقوم هانونا وكغل له انشرافات وانزل واسو دجي الفرقان كتاب في الفرقان الى سبحان وتعالى والذو دجي وكتابه اينو هينو الفارق بين الحق والباطل فرقان وحلو يري وخلصاري حق هي الباطل فهو كل صاري من أمر عيسى عليه الصلاه والسلام وغيره نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام يخبر عيسى اي اي الله سبحانه وتعالى هو كل صاري وان قران كلمه اين محسنين اخرين نبي قال اي الله سبحانه وتعالى وحوي إن الذين كفروا كوي جالوبى بآياتنا أو بآيات الله آياتك إلهك جالوبى لهم وحوص ناضي عذاب شديد عذاب أهل والله لهنا عزيز عدو البصايا كاذب دوج صاحب إن قام أربوس وعلى سبحانه وتعالى إله يهيم هو عظيم وحر النقمة وصوت والعقاب. إلاه العقاب في صعد يعاد هو أذليه العقاب إلهاي صرتاج خريس لمجرد إلهاي سبحانه وتعالى نخط فيه سويه فكر الدورة واسيل الداية الدنا إلهاي سبحانه وتعالى أرجوسي فيه يوين وحك ذلك إلهاي سبحانه وتعالى وفس في سينه بالحلم القاضي إلهاي سبحانه وتعالى فس في سينه والله لا عزيز واكا تلذيس وحرم قصر عيه ذو انتقام وصاحب أربوسي إن الله إلهي لا يخفى كما قرصونا عليه تشيسا شيء شيء كما قرصونا كائن قصونا في الأرض هو قصونا ولا في سماء سنقصونا إلهي خلقه يساوه يفتح جراحيه يقوله إلى الله وحكا قرصونا إلهي سبحانه وتعالى مجرد حالك إنه إلاه سبحانه وتعالى هو أقوض إياه و أقوض إياه الله أحب إذاً مفأي قلبك أفق أبنا ياه يومات وصوص السدوة حويا السدوة وحي إلاه أغرق وصلافه سبحانه وتعالى و الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مجرد وعن نركا تاكفا إذن واسع علم الله سبحانه وتعالى علم لا اله الا اله علم واسع كل جهه وحق وصبح يا منذر خلق ليس مائل سبحانه وتعالى ابي قال اله سبحانه وتعالى وحولين هو إلهي الذي هو اله يصوركم اذ ابوريا في الأرحام رحم قد كيف يشاء سب دون اي سبحانه وتعالى اذ ابوريا من ذكر وامرأة وحسن وقبيح واسود وأبيض وطويل وقصير. إنتبه إلى سبحانه وتعالى يا إسلام. ونن الناب كدي جدا. إلى سبحانه وتعالى كذا استقى صلحت وكثرت لي ما جرت. حتى ملايكم أبوك أي جنين كأبوك ففعلوش كجراي أبو ريان. الأمر خيره كأبو ريان. أو ذم الذين إن ليس خصما إياهم عينات ثلاثة سيف إلى جبران حديث في صحيح البخاري وصادرين. نبي عليه سلامة وسلام وحوك ورمين. إن ملايطة يرهد إن الله وكل بالرحيم ملك. إلهي هو وكشفهم كملب يقول يا يا ربي نطفة إلهي هو قندفة. يا ربي علق إلهي هو حجل. يا ربي نطفة إلهي هو وصل الهلبة. يا ربي ماذا رزقه ما رزقه إله رزقه سوامح ما عمله عمله سمحوية ما أجله أجشي سمحيته أذكره أنك إله من نبان كرده من ناقبان كرده أمر كافي ويديني أمر يا ويديني. ويديني كما عبوريانو انجيس ككك قلان رحمك ويالك أفكي دونيان يوصمين ما يعني. إله إلهي سبحانه وتعالى ايها قال في صحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال روى مرانا حدثنا صادق المسلوك وحنوش كيكي ظن تشيغ الى رميه اي واجب قال ان هذا يجمع خلقو في بطن امه 40 يوم مثلي او تو اذا حوله ورينيا افرت هذا ثم يكون علاقة مثل ذلك كبعد نوصل مقنية انتي في يسوبة دليا اقفتها كيوة ثم يكون مرغة كبعد وصله لبقى أيام المكان مقنية ثم يرسل الله إليه ملك بعد إله ملك يرسل دليا ملك أخر يحب المدود من الله عندي أجشيسة رسقيسة حديثة أنصب ما ذا وفبوه هي حبده أفراد يربع أربعة كلمات حديث كم قشان صدق هذا حديث على قشان حبده أفراد وحديثة أناس نعرفه كل فني هذا كرور أموره أن نبلغه لذلك أن نقبض عليه طويل يا جا يا جابس بورني يا يا ثالخنو إنتبه لا سبحانه وتعالى خلق جيس إلى أمر يوم أي هو الذي إلهي وإلهة يصورك بإذن أبو ريّا يصور أيهي صور في صورة إلهية في الأرحام الرجم كيف يشاء صدق إلهي سبحانه وتعالى إذن أبو لا إله إلا حق لبعابد مجرم إلا هو الله سبحانه وتعالى مؤيي العزيز إلهي شيء والب كذلك معد والبا كذلك تلذيسا وصريا الحكيم الشيء والبنى الشيء والبنى الشيء والبنى نشو الشيء والبقوة بونا أيّا إلهي سبحانه وتعالى أبنى هو إلهي الذي هو إلهى أنزل السودية عليك النبي محمد القرآن الكتابة كتاب القرآن كقدسة منه كتابة القرآن كوحة كميلة آيات آيات كميلة هنا حالي أم الكتاب كتاب أصل كذي يحكي عن كيس أم الكتاب أصله الذي يعتمد عليه أصل هذا قسناه أصل الكتاب حلوا كذا آيات من عنها هذا فهم وياقوه لوعني وين آيات باقبا كذي آيات خلاياقو فصرا ييا آيات قال سبحانه وتعالى هُنَّ آيات هذه المحكمات أم الكتاب وأصل الكتاب آيات المحكمات محلو بيتشيدا بي وآيات عنه يسو الظاهر يهي ونفهر من عنه يسو نقرس ومين وإليه سبحانه وتعالى وعديه وعمل كن المجهد والحرام وآيات حلاش يحاران تكور همي وحلو وآيات وتعالى نريح لنا صخي وظننا صخي وآياتك إلى سبحانه وتعالى وتقاور مي إله الحق صفات ليس عباده صور مي آياتك كلام وآيات معنمي سواء تذكرت أدم كيف أصل بحين إلا أن برتان مي هو إلهي الذي وإلها أنزل دجي عليك بشار الكتاب الكتاب سودجي منه كتاب صوحة كم ذا آيات آية كم ذا ان محكمات لا اشكامية او لوناجية او حلالي حرام بالبعادي قلنا آياتكم كمكاي هي ظاهر معنىه ام الكتاب وكتاب العسل كي منه وحت واخرى واخر وقلما متشابهات ومتشابهات متشابه وحلوجدا يشبه بعضها بعضاً بركو بركو بركو بركو شبهيا ويقول له لا يعلم ما لا إلا راس فوح هو أهل العلم ذكي لها تأييه ويقول له آيات في مركبة ورقصة ورقصة ورقصة ورقصة لون يعنينا يا الله سبحانه وتعالى وأخروا كواك لنا متشابهات ويفا أما الذين كواك في قلوبهم قلبهم وكجرين زيق لا حشكوا يكجرين أي حرافا يقلتوا كجرين مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَحَائِسُ تشابه منه وحيس إلى ذلك راعي ابتغاء أي وفادينا الفتنة الفتنة يا الفتنة أي وفادينا بين الناس في دينهم وتلبيس عليهم قال إليه سبحانه وتعالى وحاوله وابتغاءت الراد المكايز هذه الأيان تأويله معنى اللي سنتي سائف وما يعلم من يقانى تأويله تفسيره وما إلا الله إله سبحانه وتعالى المويان الكآيضة سي وفا قدو صغن ووحا قدو ليالا قافة ويانو قاف معنيه سنوحه وكدينه هي قف وير كلمات غير يرد كتاب القران تاخذ الياد وتجويد وانا وحق وحقوقا قاف قاف كما معنيه سنوحه وكدينه هي وقف واستاذ الياد دافن وقدها الترجمه شيء انه الله معنى أي ايا كجره الله معنى أي ايا كجره صاحب العلم ومقاعد المام هي المعناه فبات ومعناها إنكم معنا إنه أين نري وما يعلم تأويله تفسيق آياتها محفوحة متشابهة من يقان إلا الله وإله مويا معناك لو لا بغي يا فجرة وإن سيلا الله سمعي يا إلا وصلية وإلا بحرون والراسخون في العلم معناه مكويس بدل يا فجرة سيلا سوصحوتا وأخر هو كلم تشابهات وكوى في المعنى والأحكام بسؤاله فما الذين قوين في قلوبهم قلبه وهو كجري زيق لا حشر ويتبعون وحثاعين وحثا سنيين ما تشابها منه ويسا سؤاله ابتغاء الفتنة يبرى سنيا فتنه وإذا فتنين أيضا وابتغاء تأويله معنى الليسين في سنة وما يعلم ميقاته تاويله تصريف يس صحدا الا الله الهيوبا يقانا يوافر سفونا علومه اي يقانا هل قا وحد كما تفهمينا ان ايات كام مخكمات كام عامده هي علومه ويقانا وايات ظاهر المعنى وايات معني ليس اي متشابهة وقال كلاهات إلهي إيه أهل العلمي لكلاهات أيها يقان وحمرك اللي هو آية داني الله سبحانه وتعالى إنه قرر إليه أهل العلم لما ارتبض الله بات الكتابة إلهية قان إنه علي يومي واجبك تهي قال الله راتو أوصاد لغرده أوصيد لغرده أو, أو, أو شريري أي مقطر قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم التأويله التأويل هنا وحيرة سوتاب معنى صدحاء يا تأويل أولياء معنى صدحاء يا أولياءه لو معنا معروفة يا عند الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعهم لزم معنا أهل معننا متأخرين تعيا لي من معاه مرك التأويل ومآل شيء حقيقته شيء ما شه الله عبناه ما مدرته إلا إلى سبحانه وتعالى ويرى ما كان خنقا ما كان استغنواه كان الله سكته أي واحد لو شيء الله إن وقوحه كتابه أخنى كتاب كتاب سفوي على حقيقة أكوى سبحانه وتعالى يبى الله إن وقوحه جنّ الحقيقة لاون رميسنة يعني جنت يوسف وإن الرمى يسمى لكن صدع حقيقة ذلك هي صدع أبو رمتها إتقى أنه مجرطا الله سبحانه وتعالى هي في الكتاب لأنه فرح والرمى إتقى أنه مجرطا أن الله سبحانه وتعالى طوامتها أنه نرانه وقصد الله أيها لودن وعي المركب المقنص وما يعلم تعويله اي حقيقه شيء وما شيء حقيقه هي النقط قيسا ما يقان الا الله لا الله سبحانه وتعالى موينا معناها كل اللغات ومعناها اللوجي دعاء التفسير انا اللوجي آيات التفسير هو ما يقان الا اله مبيقا هي كذلك اهل العلم والله الله هي فأمرك أي... آياته هو الرغميسة أنه قلتا دن... أو... شرعي هنا إنه رعان دوني قلت نقوضا إنه كلا حديث عاشاتي صحيحين وحكو صارورين النبي عليه الصلاة والسلام كل عاشاتي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يقوضون في آياتنا هذه آياتك يجب أن تحقا ضي أما إذا رأيت ما تظهر كان الذين يتبعون قوة الراعي ما تشابه منهم أولئك قواسي <تصفيق> الذين وقوا صم الله إلى حكم عابي كفوا هذا هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى يوريني وكذلك حديث نوريني الإمام المسلم رحمه الله تعالى وحديث متفق عليه وعن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رم عايشا هو كتاب راعي تفسير سنة يأبون عنه في صحرهانا وذلك هو سنة يهين أهل الانحراف إن لغالي حرانا واجب تاين قال إلهي سبحانه وتعالى وحاول وما يعلم تاويله إلا الله أي تفسيره تاويل كما تفسير بل هو جيدا إن تفسير لو جيدا وحيضنا إنه تصي في صحيحين حديث عارشة رضي الله تعالى عنها مركي يسودك تيج النصر مركي يسودك إذا جاء مركي يسودك إذا جاء نصر الله آه والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أجواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صورته مركي يسودك تيج أي عائشة وحيلادها كان يقرأ القرآن عائشة وحيلادها النبي رضي الله صلاة. Kitäb fa Qur'ân kaiu tafsir sani, qotilu tafsir sani, waḥṣa'a rūṭayn, malkenu rukūh sannay. Subhan Rabbi al-ʿāzīn ina nu nillānu. Subhan Rabbi al-ʿāzīn. Subhan Rabbi al-ʿalā ina nillānu. Ayaḥṣa'a rūṭayn, wa mā rukūh faʿāzīm wa kārṣūfula, wa mā rukūh faʿāzīm wa rukūhud ilāyūn wa inayūn. Subhan Rabbi al-ʿāzīn ina nu nillānu. Subhan Rabbi al-ʿāzīn wa rukūh. Sujūdana. نعم وحن نرى أنه سبحانه ربي العالم و هذا هو صعر ورأيه لنا إن نبدلنا و الكلمات كان لنا نبدل و هذا كان لنا نبدل أيام إلى الكتاب التي ستغورنا رضا بحمد ربك بحمد ربك واستغفره صدح لك المذر وقال لنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك فصبح بحمدك واستغفر عائشة وحلالة كانت تأول أكبر سبحانه أيها المسرين مر الله مر في آية ربي وحاول قل ان لله سبحانه وتعالى سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الهي الرحمن قريب مجاذاذا اجرا الى ويتمدا قد احساس الركوع به يسجود ووراني ادوس سجدتين يا يا الركوع سيايد قد احرا وتفصيل في أفصيرنا أي آيات القرآن أي فالبقص والدقام معاني لمرك أوليه أي حكم كثقة عليه كبعد في العبادة السنين معناها مركزة لحد تأويلك أوليه وتأويلك إليه ما دين على شاعر والما تريده والكلاب والمعتزلة وتفصيلك إليه ما دين المعتزلة كذلك على الشاعر ما تريده كلاب يد أي ليه وصرف اللصي، لصي بقول للهشيم عن ظاهره ظاهر في سلجة اللهشيم، ومعنيه أيضا إلى حيث للهشيم. طايما قال إليه مادن متأخرين تلبرده رنا، وتفصيل جائز حاول فسريا، كذلك ينجب فسر عليه سلام والسلام قال إلهي سبحانه وتعالى وحول، والراسخون قوة علم ذكوص بناظم. يقولون وحي ورنا ينعمنا به ورغم اني كل كمتكم فائكم تشادسا من عند ربنا وحقيب دي على سبحان وتعالى اكيد عبد الله بن عباس ايش هو اسكحل يا ايها وليي انا من من الذي يعلم تاويله القرآن قد كما اني سكرنا يا مثل عبد الله بن عباس سدا ايات الماميه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه تفسير عن عصا صحابة ننكي تفسير قويا قانيا يجيز أرنت من عاصي قوحا أنت الحوا إلا قيده عبد الله ابن عباس تفسير قوحا ككلدي ونور وننا الصحابة كتقانيا يجيز عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن مسعود أي وحا وقيق عبد الله ابن عباس أصبحت الماما <سؤال> و أحد أليه <سؤال> والله حتى أنت قرنك أحد كتابك إلهي قيّيّ قانا قيلنا قارك رأي الصفرهان لك قارك والله ولوتك إله مقبوبة مدينة و مدينة عبد الله بن مسعوس عبد الله بن عباس بن عجوغي مدينة و مدينة حتى أنت قرنك إلهي أحد أليه قانا إلهي سفرنا سفر الله قلي كريم قيل وراء قالي كريم سفر بامر الله وبيخلاف رسوله النبي هذا القوحة مثل الفيديس عبد الله بن المسعود رضي الله تعالى عنه إنه عبد الله ابن عباس قي قامه تفسير سأل أجي لي قال يوحى عبد الله بن المسعود هي تفسيرك عبد الله ابن عباس حدّي أي لبعة يدور أو ما عرف تفسيره كل بديسنا يكون فسران إن حبته تصيرك عبد الله المشعور تصيرك عبد الله المشعور وحبته ملكتانا وفايده المال لنهببون تبارك الله فيكم قالوا وحاهم الكأي إلهي وما يذكر مو أن توبه وقرآن كفو مو أنا قات إلا أولو الألباب ذك عقل بعاطمات قبله أيضا قوة أنا قاتل. القائلين أوراناين ربنا أحب بيو لا تزدقها اللي يسنن قلوبنا قلوب إله اللي بعد إذ هديتنا مركزنا هذا هدي يسنن بعد قلوب إله اللي يسنن وأهل العلم الراسخين سخينتي يتوصلون إلى الله سبحانه وتعالى إلهي بيكو توصول إياه بالأعمال الصالحة والدعاء بأسماء إله سبحانه وتعالى قبر إياه وأيقولنا واقيا نراغها اللي يسنن قلبك يقضوا إنتيادنا هذا يسنن إن شراف أنه ليس إننا وقلت إن كتابتها وقل راعنا إلى هو, هو حوال السبب بعد إيدا هذه سنة مركزنا هذه السكر بعد وهب لنا واحد نصيصا من لدنك أكتاب رحمة النحريس حريصنا كثير ونور نحريصه وإن شراف لنا إلى ذلك إنك إلهي وأنت أدوحته الوحاق بشياته الوحاق وأصمار إليه سبحانه وتعالى وبشياته وا تؤميدي سواحي باهين بوصيه ار ساق بيتها هي عاق ما لا بيت هي اولك لا تيت هايو الهيا تؤميدي سواثي يا وجهي ما يفضل باه القائلين اكو ضواقيا راسقين تاسكو ضواقيا ربنا مدي لي يوم انك جامع الناس فك في صور من ليوم ما اللي ما لا ريب فيه وحشك منجل بعتانك وايد عيس مالك لا يشك فيه عن الشقيين أما لا شك في وقعي نعتان كذا وحشة ونبجيم ما لنتا إلهي نباد بعد إنك هذا لا تقبل الميعاد ولا ننضم إلى قادوس وما خلافه إن الذين كفروا قالوا لن تغني عنهم وحوطة رميسة أموالهم حولهم وحوطة رمائيا وحوطة رمائيا وحول الطب أن أعطي لها حولها رمائيا وعذاب فيها بكبت رمائيا حولها سماعها ولا أولادهم أولادهم <تصفيق> منهم رمائيا وقفتوا حوليهم ودسكبت رمائيا لغما أفضل يطيئا لن تغني او حطر ميس عنه ميلا اموالهم حلوه ولا الهزم بي من الله شيء احد الى سبحانه وتعالى وحظبته لميس واولئك قوا سهم الناس وكود الناس الله لوشد يغ وحاظرنا الناس وحاظر النار تقوي سبحانه وتعالى الى يحاظر النار كما تقول هو غالوبي حوله عن روح وتر الكواحن كفى <تصفيق> إذا سننا، قص مم منك، حوله سيؤبد يسوع حب وتريا، حوله سيؤبد يسوع وحب وتريا، وعافى وحب تريا، ولوه جنا لو تجا، وثيسمالي ذنوننا ذا، آخرته قابيس، معنا آخرهم، فننقطع منه باخرة حديث صحيحين. انصار القراء المهاجرين النبي عليه الصلاة والسلام فقرد النبي المهاجرين نبي دا يويما دين وعينك الى دين يا رسول الله اهل النصور ذهب بدرجات العلى والجنات المقيم الى هي لا يحمد قد في حولها لها وحيث حيقات جنات ويقاتل جنات ويقاتل دجليله الغورين وهكذا اي انك خير قات وعينات المعين يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولكن وحيد اهلذاك ولكن يحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد ويعتقون ولا نعتق ويتصدقون بفضول اموالهم ولا نتصدق اكثر ثلاثه وضح وحج وزكاة وجهاد وحرين ان نروح اهرني يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم سلو سوما يان بارن سوما اينا لاكيرا فرثا قال وانا غداسنا جنين كون هله جنايي بويه اقايدا ان حديث لا سو تفور حميه قلوبنا جنيننا سينيا او بس تنوي ان انفعي ان عليه في ايها النبي وعلي الصلاه والسلام وحوليه إن الولد يجر امه الى ما يروي يدو جيده الى الجنه وكجيده جنى ايو كجيده ولما حتى اسلام تكون دماءه وحتى ذلك صار روي حديث صحيح عن النبي الله عليه وسلم والسلام هو امر يا مالتي يوم القيامه شفع النبيون والملائكة وكذلك الأنبياء والرسل وما بقي إلا شفاعة أرحم الراحمين وكذلك الصور رؤية حديثة صحيحة وبدأوا إن شفاعة قاضية وبدأوا إن شفاعة قاضية ونفعي ولكوهي مسلم كهار أما كافر فما تنفعهم شفاعة شفاعة كافر شفاعة مجاريس حوليس وحوام وتريان عذاب أول هل ألقى رحمة الله حوله إن أنا حيصنه وحوى النوترة يا إنه يا وحنا آخر ذي نقدر وح المدرأ أقدر نحن آخر ذي نقدر كان لي عن حرة ناي أدويه نور إنه وحنا نوترة يا وح إنه في مساجد ما خير الله بحنا يا أنكون بحنا الكاس وح كافر لكن علي صولب وعذاب إياه قال إلهي سبحانه وتعالى وحويل فالدابي آلي فرعون وعاددي فرعون وكلم دابي عاد أيها غيرها عادة فرعون وشانهم وحاله سدري وكلم فالدابي آلي فرعون عاددي فرعون يا حال في فرعون وكلم يا والذين من قبل الكويكه غير عاددوها كذبوا وحيدين بياياتنا اياتيدي بيلي ساقضهم الله الى عذاب قبري في الذنوب في الذنوب تو ذا يوم سبحانه وتعالى ايو اقاب في ذنوب هي قلم بنا لب قبري هل كان كفايتسنا ولا اسقبسنا ان هي تهي ذنوب عاشقين النفع النار لدين و اوث او فان دنبي لهين الدنبي نار للدين وين نار مش كفوما للدين بيقولون لو عذاب الله عذاب يواجه نوتهن قالوا وما عسىنا قد عذلناه أي عذاب كان سواحكلوا عذاب كان يمشون كذبوا واحد بيني بآياتنا آيات كريمة بيني فأخذهم الله بذنوبهم لعذاب ذنوبه ذي عذابه والله إلى حين عزيزي. شديد العقاب عقاب في سؤاده وعند تقوله سبحانه وتعالى يوم. قل واحد قتل هذا للذين كفروا وقالوا بأحد نبي محاولوا قتل هذا ستغلبون والذين كقالب نقنية وتحشرون والذين صوروا رنية إلى جهنم والذين كصوروا رنية وبئس المهاد من الله يقبل يلا يحنى. إلهي قال عن جباد بإله سبحانه وتعالى قدروا النبي محاولوا وقل لبال ومسلمين تقول إن كان إلهين وإذن كان كان وتحشرون إنك إذن كان لإذن الله وحل إذن سأرورين إلى جهنم جهنم إذن سأرورين وفي سلم هذا يقول إن الله أضعنا قد كان وحى هذا لكم آية آية على أهم إله سبحانه وتعالى لهم أظهرنا صدق وعدي وحقيق ذي سب لقد قرنا إليين آهاتي في فئتين جلواج ماعوك وفي حوليان ان التقتا قلمي لواج ماعوك قلمي أيها آيان إليين قصوا قناتي في فئتين التقتا لواج ماعوك قلان قوات تقاتل في أعوضها الله في سبيل الله إلهي سبحانه وتعالى دينكيس واخرا تكلنا يود دغالمي سكايره الْكُفْرِ هي شركه دغالميت يَرَوْنَهُمْ همي ساركن مثلهم اني لامن لا بسوي او ميد ولبا تكلا وهي عارف انا باكبضانهم ومسلمين دي واحد سواق قالوا اني كيريين في راغرو حن صوت مد والبصلة اعزائي سبحانه وتعالى هو هو القدسي ومثله با الى سبحانه وتعالى القدسي قال المسلمين تيره هذا نعير لكن قال يري اعين وحويا قال قال المسلمين تا يلو مسلمين ثنا قال دي يري كللي ياي يرونه وهو يصارك يد الله لبلابل يسقي راعي العين ارق عين يشقوا اكل مع قلب ود ايش مدحنا تتاليفه ارجى سدا الى سبحانه وتعالى وتسيئ يجوا وحوينه هذه قال عادي يا قال الى سبحانه وتعالى هو والله حين يؤيد حقوق رب غالب النسل هكالمي وضون إن في ذلك عرف لا عبارة ونعيه تحي وحقد شو لول الألباب لول الأوصار قوة وحول النصح ذل العقل ذوي علم أي وحيته موعده هي كذلك الذكاء تحي قال الله سبحانه وتعالى وحول زين ولا الله سبحانه وتعالى يا قرشي ابتلا منهم ابتلا إلى يوم القيس ابتلا إلى يوم أي قرشي وعكلا قرشي وشيطان شيطان كنه قرشي والجن قرشي طريقا قلدا سبحانه سبحان وتعالى سنو النوى ابتلي سواء الناقة حال كان زين ولا قرشي للناس دت قالوا قرشي حب الشهوات شهوات جعلت حلا قلبي لبناء موهلي ايها الاخوجي جناد ينار كنصلاتك ابو الحسن كناد وحلغه غداماي او لغه وريجيي الله وحي النفس النعبيض او كنارنا وحلغه غدامو الله وحي النفس الجعله او دن واابتلاء اناي وتعالى واابتلينا يا خلقي حب الشهوات ملذات يا شهوات جعيل ومن النساء دمكا والبنين أخبتها. والقناطير صناديق بوحدة والقنطرة اللبودية ومن الذهب ذهب كبوحدة والخضة العك بوحدة ودني والبوح الدجالية صندوق إسكاس عدونه نحن كل كل بعد الختم على هذا صدقوا استمر يوم كاس الشيطان كل ربورا يوم أويم قال فندق هو دروشة سواء على ناتي إلى لاين شندب إسكالون عداد إلى عيني أنا نيها وشيطان كل حيث كجعش ان ما شاء الله إنه خسنه بوحة أيضاً تقول بحجة عشرة وهو فقر اللي رأيه هناك كيسة صمري تقول بني هذا ما تحجع عليك فقر لي أنه خير ما لنتهي مجرد هذا أي صوب قال له وحق صوب قال له كي كيسه وينابه صوب قال له ولكيسة هي مشاكل كيسة الفكر كيسة اسكوة والقناطير وحيجعليهن وحوين خسنه المقنطرة اللي وحوين المقنطرة اللي على الأموال الكثيرة يجعليهن ومن الذهب ذهب ككملة والفضة اللي عم تكملة والخير فرصها أي يجعليهن المصومة العلامة ومعنى المصومة وحوين تضبرا فرصة تضبرا ويجعليهن دو وقت وشي سعونه وي بني آدم هو وحياني عين. كنت قال قلي أمرين. قال إلهي وحول أنعامي نعمولين ويجعلي نوائقين ياللذي يعريني. والحرس البالين ويجعلي نو مزارعين ويجعليني. ذلك واحد عشرين دمانتي متاع الحياة الدنيا راح له أدويه أصرح لك متى؟ والله لا حين عنده أكيس وحقوس من هذه. حسن الماء نقد في عن الصناديق كغر الصناديق مال مرجع وحسن أي سبناتي أوه الجنة إلى حدثي صاحق الصناديق مال الله نصه ولا دبوه آد في, دبو في عن أو جنة أي سبناتي أيك إله سبحانه وتعالى وحوكه ورمي إن آذن وارقص نخير وجعل يعيش وحاطي الدمية ده، الدمار كمدي جيل، أو بدر كمدي هاي، أو لعبوا وذهب وحوليان على ما ذايسنا على ما ذايسن، كذلك حولها صل نعم ولا صل نعم يسجعليهاي، وعكذلك يسجعليهاي بيرلين وحنا سبحانه وتعالى وحريم. وحطام الدنيا وحابة الدنيا وحال الله حيث رأيسا هي أجرين إلا قفق المؤمن كهام نبي قال نعلي صلاة حديث صحيحة وحاوة قولها آه أهل الأموال فقط حوالها لك سوى حي أهل الأموال وهم يوم القيامة وأفو آخر أبو حوالها حوال ليس إلا من صعد على بماله هكذا وهكذا النبي يقول عليه إلا من حريص السدايا سدا قوسميه وهو حقا ميدته وضا له حقا وضا دين حوله لكن كان صلى حجي سنه اخرك وحولين وي حول ما جننا دنته صوب دبنيه جلتا جلتان ايكميد حولا ليلهم وادت كا او قود دبيوي او ما حيود دبينا تنظيف حدا ماينتا كانت وحا كانت ولا حسابينها فرانكيوه ريا ماشي لجو ريال بو كاسو غلي محلال بو اها حرام بو ولا ولا بو دين قاي صاحب جسمه ضحك الدواء قيده خير باخرى لكن كي عنيد يوهو حوى الفخر <سؤال> او كي عنيد فخر و هيت كاو في سوق ادغيه كواحا نصيحه حوله ان عليه الصلاه والسلام واقيلا والله ما يجعل بورتو وحد لا ورتا خدمه جعلي اني ذهب ينقط مش علي يقولوا عفته لو فاريد فضح محمود انا فضح محمود الى سو قاد والله ديار امي يقوله إلا وحن ريبي دينار ان قال كذا بشنايو ايوه هادك سي اي واي ايا فانت كلامي يا قام دشن نبي جو خولها نعيب ونعيبا ملي خولها لا سو قاد هلكه مسجدك تسدغو ولاجه لما قالين مسكين كو يما دنا hal ka aru faqadu oray in ku doono ka qaadinay cali aro masalaha in wahween ka dhawaajino qofku zakoo bi حدي ادو خلوين كيتريسان زكير و اي قباحه لكن هو حفيعا انقصكم ضوكم مولاده 1980 توصلانكم دولار بعد هنا والله صلاه تعالى تكون دولار بالستري والمانته ما عطها و اما الاسلام كي هو يرا هاي فاشي كل لي غادي بخصوصو داشي خير كيكون ين يرا بان كان بالما صحي و قديرتي ومانه ba la soo qootayga ma shidid kumki doola ina la laato qofo qeyb is qofin qonto na doob iyo eey era qofo leedito malma waxa ween isnaan tabaa hada dadka ka dhowa haade midkee fadli badan waxa fadli badan qof loo leedee aya fadli badan waxa qaboo ka fadli badan ee muddu mutta jos käännöllään, häntä laa käybi ollu jeejbiän albaa kun beperi ku teri, kun be teri. Oman tänne katovan dollar sis. Ei, kun kanu käybi a أبتيه إياه أربعان مانت سن لكن سين أيه أبتيه أربع نبوذ دبء إذن أياد ليه سن لكن نبوذ دبء أبتيه ما خلاه هذا نبوذ دبء مر كوي ما ده إلا نحاول هذه السكاه تختاله كوي على كتابه وش يعد بحنا منك كسالى ان بنكو كسالى سيئ وكعبادات يا عيا صلا قذا ضحكاني هيسكب حين لو النبي صمرني وتثبيتا من انفسهم وحيث سجنا النفس توذ لا حوله ولا غنى هي سجنا يرصنيا اولها قاعد في سنه حوله وحكو في عنق وغلا يوني لا اله الا الهي خبالديس كوودانيا سبحانك لا سبحانه Mm.